ويوما وليلة للمقيم وكذلك في الحديث آن في الذكر لصفوان بن عسال رضي الله عنه أما الخلع أما النزع نزع الخفين في حد ذاته فلا ينتقذ به الوضوء إذا كنت على وضوء ونزعت خفيك فلا ينتقذ الوضوء بهذا النزع وقد ثبت أن أبا ظبيان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 قال وذلك إذا أدخل فيهما أي في الخفين رجليه بعد أن غسلهما في وضو تحل به الصلاة فهذا الذي إذا أحدث, إذا أحدث بعد ذلك بعد أن لبسهما على وضو وتوضأ مسح عليهما وإلا فلا يعني وإلا إذا كان قد لبسهما على غير وضو لا يحل له ولا يجوز له الوضو المسح قال مالك رحمه الله كما في النوادر لابن زيد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 كما عند أبي داود وغيره من حديث علي بن طالب رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لو كان الدين لكان أسفل الخفي أو لا بالمسح من أعلى وقدر أية رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه ظاهر أي من فوق ليس من الأسفل وكذلك ثبت عن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 هذا القول المشهور عند اللغويين وفي أو في الصلاة وفي الشرع الصلاة هي عبادة وقرب ذات أفعال وأقوال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم وعند الملكي يزيدون ولو أو سجود يعني يعتبرون السجود سجود تلاوة سجود كله صلاة.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 حين تزول الشمس عن كبد السماء وظهر الظل شيئا ما عن يمينك فهذا دخول وقت الظهر إذن وقت الظهر بأثر الشمس بان مالت الشمس عن كبد السماء نفترض لو أن لو ان طولك لو طولك متران ولكن الظل لما كانت الشمس وراءك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 فإذا كانت أثناء الغيبوبة لم تغب بالكلية وانما غاب حاجبها الأسفل فلا يزال وقت العصر الضروري قائما ولم تغرب الشمس بعد ولا يفتر الصائم ولم تحل صالة المغرب بعده فإذا غابت كلها فقد غربت وسقطت وتوارت بالحجاب حينئذ يدخل وقت المغرب لكنها إذا غربت يبقى لها شعاع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 واقصلت العشاء سيأتي إن شاء الله يعني أنه إلى ثلث الليل الأول أو إلى نصف الليل أو إلى طلوع الفجر على أقوال ستأتي إن شاء الله. واقصلت الصبح ماذا يدخل من طلوع الفجر؟ ما هو الفجر؟ كما أن للشمس أثرا لشعاعها وهو ما يسمى بالشفق في آخر النهار وهو بعد غروبها.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 الصبح هذه هي أوقات الصلوات إجمالاً ولعل الوقت لا يسعفنا على الكلام على بقية المتن في الأوقات فهذا نرجئه إن شاء الله أخذتم فكرة إن شاء الله على الأوقات وسردت لكم الأحاديث التي تبين إلى هنا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وبارك الله فيكم على صبركم على أخيكم